باب للذين ان انت عليه وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْلِ تَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهُمْ تَوَلَّوا, تولوا وَأَعْمُرُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْلِيَاءَ وَضُرْبِ يكونوا مع الخوالف وقد أهضار على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رتعتم إليهم قل لا تعتذرون نؤمن لكم قد نبأ الأرض من أخباركم وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَنْ الْمَصِيرُ ثُمَّ يَرُدُّون إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سَيَحْفَظُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا ذُكِرَ اسْمُهُ قَالَتْكُمْ جهنم ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون سيحرفون بالله لكم إذا يحرفون بالله لكم ليرضوكم والله ورحمة إن تظنوا عنه فإنه والله لا يغضى على القوم الفاسقين الأعراف أشدكم قهروا ولفقا وأقدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله وينفق مغرما ويتركف بكم الدواء عليهم دائر السعور والله عز الله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر وينفق ما ينفق قربا He was modella at the وَعَذَابٌ لَّذِينَ يُرَدُّونَ فِيمَا يُرَدُّونَ فِيمَا يُرَدُّونَ فِيمَا يُرَدُّونَ فِيمَا يُرَدُّونَ فِيمَا يُرَدُّونَ فِيمَا يُرَدُّونَ فِيمَا يُرَدُّونَ فِيمَا يُرَدُّونَ فِيمَا ولا تكسكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ صدقه لا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا فيه أبدا لمسجد أسس عليكم Bye. ما يقولون والله علم حكيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين إن الله اشترى من المؤمنين وأموالهم بأن لهم الجنة واتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا على المحق في التوات والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدمانيا فلما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 إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا لخير لقد داد الله على النبي والمهاكرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة <تصفيق> الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزير قلوب حريب منهم ثم تاب عليهم إنه بهم روح رحيم وعلى الرعاة الثلاثة الذين قل لنك الله قلب لهم به عمل مصالح إن الله لا يضيع وَيْلٌ لِّلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَمِنْهُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّهُمْ زَادَهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ نُفُورٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى ربسهم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 ان انهم لا يغضون لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليم عزيز علينا وإياك نستعين اهدنا الصراط المستخيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الطالب خلق السماوات والأرض وما بينهما في سدة أيام ثم استوى ثم استوى على العرش يتبر الأمر ما من شفيع من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعقلوه أفلا وعيده ليجزي الذين آمنوا, آمنوا وعملوا الصالحات بالقسق والذين كفروا لهم شراب من حبيبهم وعذاب أليم وعذاب وا وا فياس سبحانك صراط المستقيم صراط الذين أتعد عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولو يعدل الله للناس الشر بالخير نقضي إليهم أجنوب فنذر الذين لا يردون إنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره من وكأن لم يدعنا إلى غر مست كذلك زبين للمسكفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من ويدعون لما ظلموا وجاءت وجاءتم مسلمين بالبينات وما كانوا يؤمنون كذلك نجزي القوم المذرمين ثم نجعلكم قلائفه في الارض من بعدهم للهو كيف تعملون وإذا كنا عليه آياتنا بينات قال الذين لا يرجون مطاءنا قال الذين لا يرجون and um. يَا وَقِي فَقُل إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ إِلَّا كُنْتُ أَرَى إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ أعبد وإياك صراط المستقيم صراط الذين أنعدت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إن رسلنا يكتبون ما تذكرون هو الذي يسيركم في البدر والبهر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها, بها جاءتها ريح عاصر وجاءوا وجاءهم ذو من كل مكان وهو ظنوا وظنوا انه تحيط بهم دعوه الله دعوه فوصيل لنبينا الان جئتنا من هذه لنكونا من الشاكرين أَ ج إذ يدونَ في الأوْض بِ وَ الحَ ياأَ منَ صء مِ مَاَكم أَ حسكُ مد الحياةُ ياأَمَ يا صء ماَا بَْنَك علىأَ فسكُ مدعَ الحياة سَوْفَ مَآ إِلَيْنَا يَعْرُفُونَ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ إِنَّ تَمَامَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَرْسَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاخدلق. فاخدلق به Well, the body of الذين أنعدت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح السرط بك الأعلى الذي خلقك سوى والذي قد وفهدى والذي أخرج المرعى فجعله متاه شاء الله إنه يعلم الجفر ما يغفى ولو يسرك للمسرى فذكر إنك عدد ذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يغلل النار الكبرى ثم لا يموت فيه What are you? الويل ابتلى الصبا